111-ألا تطغوا في الميزان 112-وأقيموا الوزن بالقصط ولا تفسروا الميزان 113-والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنخل ذات الأكمان 115-والحب والريحان 116-فبأي آلاء ربكما تكذبان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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها خان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئه فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استقعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء 114. متكئين على فرش بطائمها من استبرق وجمل جنتين دان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيهن قاصرات الطرف لن يطنثن إنس قبلا ولا جان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 119. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان رَفْرَفٍ متكين على رفرف خضر وعبقري حسان 112. فبأي آلاء ربكما